على الدنيا زينا باشرفت والعالم اتنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمه وحيده على الدنيا زينا باشرفت والعالم اتنور مثل الشمس طلعت بنت فاطمه وحيده اسم النبي المختار الفرحه نحييها للزهره والكرار الفرحه نحييها ورد المحاسن فاح ويردد الصداح ليلتنا للمصباح نحييها بالأفراح ليلتنا ليله عيد وبنغمه التغري تر السعاده يريد ينشر عليها نجناح تزينا شمس وتنور اله الحفل معمور وهذا الاسم مذكور من نشاه الارواح سماها رب الكون بزاء ياء ونون والباء بيه يصون قدسيه الاصلاح بهاي الولاده الطاهره نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمه مرسومه فرحتنا بهاي الولاده الطاهره نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمه مرسومه فرحتنا بكل محفله وكل دار هالفرحه نحييها للزهره والكرار هالفرحه نحييها عالدنيا زينب اشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمه وحي اخذ العالم اتنظر اخذ الشمس وفرعت من فاطمة اسم النبي المختار الفرحه نحيها بالزهرة والكرهار الفرحه نحيها زيانة فخرين عاد وكل زمن يزداد واكتسبة الأمجاد من ساعة الميلاد ثالث شمس للدين بعد الحسن وحسين عالم التكوين مخضوره للارشاد تملك عقد منظوم لوح القدس مرسوم مولدها عيد اليوم ما مثله بالاعياد صدر المحب مشروح الحمد لله يفوح يا نبر في, في الروح وحضرنا على الميعاد امه محمد بالفرح اللي لمس سروره كوكب فرحنا بكل حفل انوار منشورة امه محمد بالفرح اللي لمس سروره كوكب فرحنا بكل حفل انوار منشوره من مطلع الانوار بالفرح نحيها اي للزهره الدنيا عالدنيا سينا والعالم تنور الشمس وتفرعت من وحيده سينا نبي المختار نبي المختار الفرحه نحييها و الكرار الفرحه نحييها من دافع الإيمان قلب المحب فرحان ويردد بالحان نشوده الوجدان زينب اسم مكتوب صفحه مهج وقلوب هالمجلس المنصوب أصبح أجل برهان والد هداح الباب من خيرة الأطياب لتعجز الكتاب وسرار بالقرآن والزهرة أمها تلوح بين العرش واللوح جرها سفينة نوح ع عطفوان والدها حيدر بالفخر لاحت معانيه ام هل بتول الطاهره الراضيه المرضيه والدها حيدر بالفخر لاحت معانيه ام هل الطاهر الطاهره الراضيه المرضيه على هالآثار نحييها اي والكرار يا سينا أشرقت والعالم تنور زينب امل منشود الها فخر مشهود كل الفضيله تعود للخالق المعبود شرف بار الناس بالعفه والاحساس الها نرفع براس بالغالي وبالزود الها فضل معروف تشرف وصف موصوف بيوم الولاده نشوف ويا اهل المجد مولود والليله جبرائيل فطر سميكا عيل كل من حمل إكليل ويهني بحر الجود زينب واسمها من العرش متنزل حروفه بضعة الزهرة فاطمة وبالعفة موصوفه زينب واسمها من العرش متنزل حروفه بضعت الزهرة فاطمة وبالعفة موصوفه وبمجمل الأسرة الزهرة والكرامة يا زينة والعالم اتنوّع، وضف الشمس وتفرعت من فاضي مو حادة. والعالم اتنوّع، وضف الشمس وتفرعت من فاضي اسم النبي المخلص، البرح نحيها للزهر والكدر، البرح نحيها. يا زينة ذات سادة المخلوقات قضعت علي وهيها تنسانا بالشدات باب الحوائج هاي ما خيبت رجواي لو حاربت دنياي تحضرني بالكلفات خند عبار الكون جاهل عقيلة يكون يضل الشم المأمون يحفظنا بالنكبات ويعود الغياب للأهل والأصحاب ويجمع الأحباب ويرجع البسمات أرحمنا يا بار اللطف من لطفك الوافر بجاه العقيلة بتعلي وهالمولد الطاهر ارحمنا يا بار اللطف من لطفك الوافر بجاه العقيلة بتعلي وهالمولد الطاهر وقت الفرح لو صار الفرحة نحيها فيل الزارة والكرام الفرحة نحيها ع الدنيا والعالم اتنوى وفل الشمس وفلعتنا وحيدا عملي يزيلا تشربت والعالم تنور كل الشمس وفرعت من فاطمة وحيدا بسع النبي المختار هالفرحة نحييها السهرة والكرار هالفرحة نحييها وش شم وشم مهموم ومن الفرح محروم يدعب قلب معلوم يوم الفرج يا يوم سعب الصبر لو طال يمغير الناس لنا صورة حال والفرحه إن الدوم جاه عقيل نريد هل وهالعيد يتنصب من جديد يم مرقد المظلوم تتجدد الايام ونحقق الاحلام محل الفرح لو دام يا ربي يا قيوم هل طاووس بالحب نشر جنح هل يا لأملاك السماء شاركنا بالفرحة هل يا لطعوس الأمل بالحب نشر نحاء هل يا لأملاك السماء شاركنا بالفرحة وبنفحة الأزهار نفرح نحيها للزعر والكرامة نفرح نحيها عندني أسيان بخش رقت والعالمت الشمس تفرعت الدنيا سينب أشرقت والعالم تنور بسم الشمس وتفرعت من فاضي الموحادة والعالم الشمس من فاضي النبي المختار نحيها للسهر والكرار الفرحة نحيها عدنيا سينب أشرقت والعالم الشمس الفرع من وحيده واحدة، الدنيا سiena والعالم تنور اسم النبي المختار،